هذا أشيائ في <تصفيق> الشباب is knowingly we peace enchant for people and so حرامين don't have it and we don't know why that כ эту социального assessment can be changed in your estimation check common patterns for instance, when you are going to the vet then you Hence, is he listening to his elder he is ما له توقع جوات نقرب توري إذا فارتيت مثلاً شن جند غرنسية تجيه في النس محترمة وبيلاقى سوار والطماط وفجوايش معروك وتنقرب ما دعتنا عشر نش وما النقرب ما النقرب توري وانس إذا فارتيت شن جند مثلاً فرانسيس معه فرانسيس نداي سر رومانسية تجوا في النس رومانтика تجوا دي الشارع شنو شن لا لا لا لا و النقرب. النقرب، في النقرب مراه في نقرب في امو توراشو ماشي غير د فاريطيت تراكوار تقوداتي غريسا و حق الله كي حق الله مش نهارا مش نهارا وتجي وسيغ الدفع الدفعه الشباب ني دفع دفعه خط الجنسي غا وسيغ د دينير بان ان شي حرام المهم يتصدح لي حرامين الطاس بوركي نو زوفته الأحلام، ونشينا، ونشي واحده تنو فيه الطاس ونشين حرامان على المواصفات فارسة الأحلام اه اه اه اه تقريباً كل الجن مواصفات التزيرات على حسب منظر ناس فارسة ناس نياس ام انت وي سنايلك المدونه يا يقصع الشغر نياس واخا عاوده يمكن اش نفع غ ني غودي ماذا وي في بورش ت النير مسكينه اللي تخصق ني غاداو يخصني غتجيها كري اللي لا ما نيا درعيب اوي في بورش النير مسكينه اللي والله كل من سن ماره حرامين الزون فارس الأحلام سندير ذوب وشريح نذير ذعر Rubio وغسق ذا وأهم شرط قد حرمتي فارس الأحلام أذير ذزيرة وأصل في يقود ذنوب تشنشانه عب قذاري فذك قم ذعزلينه تحيا قذاري نعيق شويتك وما عند ت إيش تفيق عب قذاري بركز المغني ليه تعجبن وما مش نحن جاهزة نحن جاهزة نحن فارس الأحلام ذاته أنت تقوضت تتال فارس الأحلام ويجن حاشت نغني أن تيمشون من أنت حرامين فارس الأحلام ذيري ذاته نحن نحن نحن نحن لا والزون الطريق يجب أن يسرقون يجب أن تصدفة شنو بريكلين رهند مثلاً تريث غارقة تصاربا أتي ريكو تقضع بريد طمو بن رحلة توثة ذينك زخاص ينطحا ذا و دزيره ويستنبيعو ما يمكنش ما عامنيه عامنيه فجهنخف معنات لاباس خسن وشا فغتسخقت وريم في حرامين وميتقنت الشجر دي هدا ويعرض نتبو مليح بيجامات تاع ما السفران اش هو فمشي تشيكيه موت شدي سفونارا تشيكلات نروحو حنس كسيتيش جزيرة نفس المواصفات نفاريسي أحلمت تماماً. معناه، طبعاً طرات متحذيس تلحرق، تبغى غرق زاديس وها يوز سيد نقارب غاز، يخالص يخالص مش ميغين تبغى غرق زاديس، يمين دي سقاق بس ينهي دق عشبة جيته ومخصرة داف، يضحش يقضع. بزاف د الناس سمعنا الناس وا ديره الناس احنا من الناس اللي الاحلام اجنا قاعد دي فهمت الجن نفس المواصفات فارس الاحلام, الأحلام بين خزات دايسمو مع وني قيم الطوبيس الحسران يموشن والو فمعنا تقي منفصل يضحش فمعنا تضحك كيس صبا شويه وني ايجيش مزامو فمعنا ثلاثه تسعه خو شواف صبا شويه وني قس امو فمعنا تكا غس تروح يقماس قمشان غادي قيموها الاحلام المشكل تحرمين الحرمين تشارط على حسب السنس مثلا راح نجاح ذي 17 سنه ار 23 سنه ما مشوشو الزيارات وموصوف الدمز و التيردو بوش نو بيت واحد ذزيرة زيرا بين بورش استخدم الفيلا شهر العسل في تركيا و راه قندي احسن قاعاد المغرب راح نجاح متي 23 ار 28 سنه قراش شخص خشاني يجن و تجي الشكل الناس هذه ميسور الحل قصت موبين وخذ جيش ماركة عرنه منطاش غولف تدث وخذ قص بجارد معلش وراء نجريشن قاعدية وشهر العسل سنسعدوا ذي تانجا ذي من يوم عشرين ارتنين وثلاثين سنة شاء الله أخسرشني الجن هذه فهم أفهم وخذ قص بطل سنة عارب عين سنة دكورت قيام الليل وشت كسيفة سلغوشنا قال سيا ربي خصغل مرشغ ماش ميقه غاس ثمانيه دو غاس شا ورا عثلك سنجيز قاضي هده هنغ وما مش انتت تدعى قال سيا ربي ما في فيد بوش موايز خزامو سيا بوهاري يجرى هنغ نخزام حمد بوش شراب شان يجل ماش ميقه راح أصول أمار هي أممت وتعالي الأن يريد أن تخفح للبئات إلى ما يوما عندك كيف يقول الخدمات في من ما يتلك أی unseen for offices كل ما إننا Summit我的 ، من المهم أرغب بنفس الأحلام لذلك أ Nat sensitive ان敲فون في اجتماعية الفرproblem46 يجب ان نعادم الله أستغفر الله العظيم أعتذان قليلا Congratulations بعد ذلك أحذرنا إلى زمن الحافظة كل ما يخفم إشعارة الفر expend forever يجب ان يدعه العقر 8 من غافي خضاب ني غا صدي خضاق 8 لا ني غا اسمي ميل لا شمين خضاب اثنين شري خضاق راقر نياتي و كوري الجن خضام يداسين قسم نقسم ويقال مثل بوبريم روايه طارجه الي موت أفقدوم.